وفي الأرض قطع متداورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذاتك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تَعْدَبْ فَعَدَبُ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم وبسلمها أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى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 والذين صبروا ابتغاء وديه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب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 والذين يأخذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي وصل ويفسرون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء دار الله يبسط الاصقل ما يشاء ويقودل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 أَمَّن يَضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُؤْكَلُ الْهَذَا الَّذِي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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أدل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب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 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلٌّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقَبَ الدَّرْ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُسَلَّمٌ قُلْ كَفَأْ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ